أفضيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقى حسن يا رب لنا القلقى طهره فلا يحوي نزقى أفضيت على الحسن بالورد تضوى وعتنقا حسبي فالعبد بأخلاك سبقى قصيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقى حسن يا رب لنا الخلقى طهره فلا يحوي فعلى الحسن تضوى حسن يا ويدا ذقا سهرنا نحسير ذقا فنورث ذقوا والسلاما حنس يا رجلنا الخلقا قاهر ظنا يا حوين